الهاكم ُُ التكاثر َُُّ حتى ََّ زرتم ُُُْ ا ل ْ م َ ق َ ا ب ِ ر ِ كلا ََّ سوف َ تعلمون َََُْ ثم َُّ كلا ََّ سوف َ تعلمون َََُْ كلا ََّ لو َْ تعلمون َََُْ علم َِْ اليقين َِْ لترون ََََ الجحيم َِْ ثم َُّ لترون ََََ موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل م ي ه